واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورفة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَثِيلًا لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَدْفَعُونَ عَنْكُمْ رَدًّا فَكُبَّ كِبْرِهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إبليس قالوا وهم فيها يختصمون كالله إن كنا لفي ضلاب مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ تَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ إِلَى